بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود الناذ ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم علیا ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ منهم ایل يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن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 إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المديد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ